انا المستمع انا, أنا. وأنا. وانا وانا وانا في انتظارك على موجه صوت من القاهرة انا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة يقول يقولي لكبالك وانا في انتظارك زارك. كنت زاهرك اليوم أمام المايكروفون رحب الله سالم وشادي سمير وقابل لمساة الفنية مصطفى عرفه ولا إخراج للشام عامر صباح الخير على كل المستمعين صباح الخير يا شادي النهارده يوم جديد مشرق وجميل <تصفيق> اقول لك مشرق عنبارك الجو باينه يعني ما حدش كان لابس الساعة الجو ساعة بس, بس يعني ساعة, ساعة, ساعة كده كويسه عادي انت <تصفيق> روب <مش هتبتعوزين تصفيق> عليك والكلام كان صعب لا هو المشكلة إن يعني حتى الكوميكس اللي ظهرت على الفيسبوك اللي من الفاتو احنا هو شهر, الساعة وأمشي شهر اللي هو زعبيب بقى او تراب ايه اللي جاب الـ الـ النتوبة اللي احنا فيه دلوقتي يكون هو في تراب وفي عفر وكده قالك حتى الشهور ما ما بتشتغلش <تصفيق> مؤهلة. <المؤامة صحنا. تصفيق> الحمد عواصف ترابية والاثنين مش عارف إيه رملية وسمادية <تصفيق> <تصفيق> ورابع الصبر. <صح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا الحياة في كوميكس رائعة واحنا طبعاً بنموت في الضحك ونحن اللي بأي حاجة لشيء من الفوكة والدعاءبة وطبعاً طبعاً ده حاجة جميلة في الشعب المصري بس أكيد في ناس كتير اتأثرت بالتراب اللي برا علينا بارح ويمكن. خبراء القصاد قالوا في تعديل وفي الجو المصري أو الطقس في مصر الحقيقه بيشهد نوبات عنيفة ويمكن ده مش في مصر بس يمكن لو جينا شفنا العالم يعني في كندا بتوصل درجة الحرارة 30 درجة تحت الصفر يعني احنا في نعمه وفي نعيم شفت برضو فيديوهات ببالحي يا شادي لفت نظري انهم ان ان بي بيكسحوا بيمسكوا اللي هو زي الجروف كده بيشيلوا عشان يعرفوا العربية بتاعتهم ما تبقاش يعني موضوع ثقب الاوزون وكلام عليه وقال لك ارتفاع درجه حراره الارض و نوصل 2020 ان القطب الشمالي هيسيح ويغطي كذا وبت... فواحد يقول لك هو فين اللي كتب الكلام ده <تصفيق> هو الحقيقه فعلا العالم كله بياخد موجات برد بس في في علماء بيقولوا ان احنا فعلا ثقب الاوزون و... ومسؤول عن الحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء بس فعلا ان احنا في مصر جونا إلى حد ما الحمد لله برده على الرغم التقلبات اللي احنا مش قدنا نستحملها بالنسبه البلاد تانية اكيد احنا في نعمة كبيرة قوي يعني لما نلاقي كندا 20 و 30 درجة تحت الصفر وبيعيشوا حياتهم يعني بيتقبلوا ده ازاي لو جيت فكرت حتى العربية بتشتغل ازاي ده الوقود بيجتلك بيجمد اكيد بيحصل حاجات غريبة بس حيصا حتى في ناس كتير عايشين هناك بيقولك احنا عايشين في صوبة عارف صوبة عبارة عن اماكن مقفولة بالازاز شايفين بس اماكن برة لكن احنا كله معزوك بتكيفات ف الجو اللي فيه خلو بيت العدوم استعداد أكيد الحسية أو عن أنا بروح بسبب الدور ده يعني بسبب التراب جالي برد في ناس كتير عندهم استعداد بقى عندهم مشاكل في الأنف مشاكل في في الصدر بيحصلهم أكيد مشكلات في الجو ده مرضى حساسيه الأطفال يعني أنا وفي على فكرة جين مش لازم كل الناس ممكن جدا حد كبير زي وزيك يا شادي ما يكونش عندهم ما ما ظهرش عليهم قرط حسية بس يظهر في الكبر لأنه عندهم جينات مؤثره في العيله حستيا فاكيد موضوعنا النهارده هنتكلم عن الحسية والتقالبات الجوية زي يعني تكون بشكل ألطف علينا ما تكونش لها تأثيرات كبيرة علينا أكيد هتأثر بس نحاول إزاي ناخد احتياطات من خلال حلقتنا النهاردة والمستمعين يشاركونا بقى يقولوا إيه بقى لو عندهم احتياطات ممكن لو اللي عامة من كده يقولوا كانوا فين بارخ وتجربتهم <تصفيق> أكيد بي كانوا فيلم بارخ كانوا صعب لا طبعا كانوا عندهم شغله أيوة لازم ينزل يعني كان بيعاني مبارخ التليفون <تصفيق> هو 25 و كلمونا قولوا تجربتكم مع التراب والعواصف والجو كان عامل ازاي في كل محافظه وكل كل مدينه وفي كل دوله موجودين فيها وبرده قولوا ازاي يعني خبراتكم في ازاي ال والعيان <تصفيق> <المريض يكلمنا> <تصفيق> انتظاركم على تليفوننا 25771872 واخبار الجو امبارح حقيقي كان يمكن عاصفه صعبة جدا واربع ايام صعبين او ثلاث ثلاث ايام صعبين قوي انت عارفه انا قعدت تخيل ايه يا شادي قعدت اتخيل لو احنا مثلا يعني في الشتاء طبعا واكيد ربنا يحمينا من كل ده لو احنا مثلا في اعصار يعني الهوا امبارح كان شدته صعبه على طول في امريكا بقى الناس لو بيجي خيالات بقى يعني انت والله بجد يعني تلاقي الشباك عمال يتهز اه انا عمال يا رب كانوا في وفي وفي امريكا عايشينهم بيوتم اه مهلا يعني شو أنا بتشوفي اللي في التلفزيون في اللي التوني دول آه, آه والتويتر وكذا بس الفكرة بس حسيت ساعتها إن ممكن آه بعرفش حسيت إنه فاضل بس ينزل من السماء اللي هو ال زي المطر كذا اللي هي ساتو وقت العمر والحج الرياح اللي جت وشنت اثنين مش زبط كان في مطر شديد و... لا بلس كدرية كمان كان جايبين صور سكدرية المطر نازل بسرعة جدا ووو الكتلة المطر كثيرة وتلج برد مم. اللي هو تلج التلج مش القطن ده اللي بينزل وكميه هواء رهيب ف فأ... يعني تقريبا هواء بيطير لا لا احنا عندنا برضو في تجمع وخنفس كده بل. كان كان عندك مطر انا عندي <تصفيق> في لا في لأ ما, في <كتصفيق> ما بس, بس, <تصفيق> بس احنا عندنا درجة مختلفه خالص من عارفه انتوا بسميهوا التجمد انا خمس درجات اقل من اي حاجة <تصفيق> انتوا عشان عاليين يا شادي التجمع اكبر منطقه في يا ارتفاعها انا ارتفاع تقريبا بس تخيل ألي الأللي واحد صاحبي طيار فقال لي مش عارف المعضلة مرتفع كم كم عدم والمش عالم إنه مفروض عالم منه بس تخيل مش بيحسوا في المعضل بالساعة زيكم إنت عشان أنا كن مفتوحة أكبر إحنا الأماكن مم. مفتوحة أو لا أو مننا بقى اللي هي جو البعد كده الشروق اه صحة صحة صحة وطبعا صاحب دينا أصدقاء إن في العصر الإدريجي جديد ربنا يكون معهم بقى يعني فعلا الجو هناك رهيب إن شاء الله ما تعمر هتجو رهيب أقل من أكيد بس هو هو على فكرة يعني في ميزة على فكرة في الجو ده نقي أطبع بالضبط ويمكن على فكرة بتحس بساقة شان هو نقي مش عايزين نطول على المستمعين معنات الصمت الفوني دكتورة إيمان. <تصفيق> دكتورة إيمان دكتورة إيمان شاكل خبيرة للأرصاد الجوية معنا عشان دكتور دكتور تطلعنا على آخر في التوقع صباح الفل دكتور إيمان كل أستاذاري حيبو أهلا بيكي وأهلا بيكي و أهلا المستمعين دكتور إيمان يعني أنتوا بصرتوش معنا بحقيقة نبيتونا <تصفيق> لكن احنا استمتعنا انت عارف حضرتك ده الميزة كمان ما شاء الله الناس برضو ما سابتش يعني حضرتك وكنت دايما بتتتوقع في خط ساكن مع المواطنين وخلي بالكو يبعدوا عن أماكن فيها شجر متهالك أو إنارة أو كده وبرضو الفعمارات فيها مجموعة من الأشياء يخلي بالهم عشان ممكن تقع بسبب الهواء لكن برضو الناس ما بتسيبش يا دكتور لازم تدي الطاش بتاعها ما معلش طبعا لان يعني اكيد طبعا لازم بنتعلم مره مع ثانيه بعد كده هنبدا نسمع الكلام فعلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللافت للنظر كان زمان يعني في حد تقاعد يعني كان طلع على المعاش من خبراء الأرصاد الجوية كان الرجل راجل ظريف كان قدامه خفيف قوي بس كنا كل ما نكلمه ونقوله له ان الجو وحش يعتبر المسؤول المسؤوليه مسؤوليته ويبتدي يدافع يعني عارف الاحساس ما احنا قلنا يا اخي انا عارفه زيه عايز يفهمك كده <تصفيق> كنت عايز افهمه ان انت مش انت اللي بتجيبوا الجو يعني ده انتوا بتقولوا بس ان الجو كده يعني احنا بنقارن على فكره لحد على حد دلوقتي في طلبات على في قناه الارض ايه جوه ده حانا معانيشم ايه ده انتوا عانيشينك ده ليه ايه في روبي ومتأثر باللتصالاتي فلوما كنا نكلمه كان دايما يرد عليها رد قوي جدا اللي هو اللي عملينا ما تحمده ربنا الجوه بتاعنا كوي يعني عفز ادعال مع عددك دكتور ايمان الفكرة ان بقى في مشكلة انا بلاحظها بذات على السوشيال ميديا ان الناس كلهم بيبتدوا يقولوا عادة اللي هو السابق الصحفي خبر عاجل هاي قتل مش مش عادة وينسيبه على لسانكم اخبار بالضبط وتطلع من الاخر ما تدخلي جوه الخبر تلاقيه عادي جدا بالعكس الطقس جميل وشمس وحاجات حلوة ده حقيقي فعلا واحنا فعلا بنعاني ان المشكلة دي لا ده لنا يعني قلق كتير جدا بالليل مثلا تليفونات كتير جدا جدا ايه هو العاصفه الترابيه هتعمل مش عارف ايه يا جماعة لا اطمنوا الموضوع بسيط احنا يعني ما ناخدوش الاخبار دايما من السوشيال ميديا أو من النت يعني حاولوا ان تاخدوا من الاصدر او يدخلوا على انا على الصفحه الارصاد <تصفيق> الجويه عشان يبقى هو هو على وصفحة طبعا على الويب سايت بتاعها على الفيسبوك للهيئه العامه الارصاد الجويه المصريه وعلى الويب سايت اللي دي تجي. بتاعتنا فعلا للدرجات الحرارة وبالوصف بتاع الطقس بيقول تحذير فعلا إيه؟ يعني البيان اللي بتطلعه قبلها ساعة على كل وسائل الإعلام وعلى الصفحة الرسمية أيضاً. يعني نحاول نحن مصدر المعلومات بتاعتنا على من الارصاد الجويه ما اصفر حقيقي احنا ما بينهونش ولا بنهول لا دا ولا ده يعني بنقول الحقيقة الله هيحصل بالضبط وهو كمان بيبقى النتيجه لا النتيجه في القصه دي ان اما بيتاكد خبر كاذب الناس بتقول لا الجو حلو فتنزل خففه تايه والعكس احنا بقى ده فعلا كتير فعلا نزلت امبارح وقالوا مش شايفه الحاجه ومشارفة ايه الناس الصدر تعبوا من التراب كمية التراب كمية في, في البيت كمان والله <تصفيق> <تصفيق> واللي مش تعبان اصلا <تصفيق> <تصفيق> لا وجو فعلا يعني بس حضرتك يمكن احنا تكا كنت تكلمت معاكي يا دكتور يوم الحد وقلتي لي يعني ما تكبروش الموضوع الموضوع كله ساعات الناس وهي قالت 3 ايام بالمنظر ده هو ساعات هو فعلا كانت ساعات يعني امبارح امبارح احنا منطقتنا اتأثرت بالجو ده وعلى 5 6 كده اللي هنا الجو بقى ساقط جدا <تصفيق> بس هي يعني بتعدي يعني ريحه والرمال المتار بدات من يوم الخميس سافر شوية يوم الاثنين أو وبعد كده رجعت جلست يوم الأربعاء إحنا كان كنا يجيني كده في بيمتنا يوم الأربعاء أو هو الزور ورا طايحة وقولنا إن بعد الغسسة هيكون في أمطار وفعلا حصلت الأمطار المباشرة فيعني إحنا ودينا وقت بس الله بيحفظه بعدها تبدأ إمتى وهذه دا وترجع تشد ثاني إمتى وبعد كده يعني حاجة تدريجية كده يمكن طب ل... ايه يمكن رهابك بتتكلم بتقول ان احنا واخدين على يناير وفبراير ده بيبقى برد جدا مثلا ممكن نستحمله هواء جامد ممكن ماشي امطار ماشي لكن ري... لكن اتعبه ورياح دي... دي دي دي, <تصفيق> دي, <تصفيق> دي جديده <تصفيق> دي جديده <تصفيق> علينا <تصفيق> في المناخ <تصفيق> وفي الطقس في مصر هو فعلا حقيقي ان يعني الاقرب احنا ما كناش دايما بنشهدها في الشتا لكن التغيرات المناخية اللي اثرت على عالم كله أثرت طبعا على مصر وبالتالي بدانا نشوف ظواهر في أوقات غريبه يعني العاصف الترابيه احنا دايما بنشوفه في الربيع دلوقتي احنا شايفينها في الشتا وفي شهر يناير اللي هو اكثر شهور السنة مفروض درودة وكده بس طبعا في انخفاض واضح في الحراره برده شاهدناه لسه طبعا في موجات ثانية اقبرد لأن احنا لسه ما يعني في الموجات ال الحقيقية بتاعت الشتاء المفروض ان احنا بتاثر علينا موجات برد مفروض ابرد من كده بكتير احنا لسه درجة الحرارة ما بين 14 يعني 15 درجة احنا في 2015 اشتهدنا في الشتاء ما كانت تمام درجات على عالقاهرة أما, اما نزل المط التلجة في بعض المدن في مصر ونزل فعلا اه وان كان في كرات برد وحبات برد نزلت مم. عن سيرة واسكندرية وبعض المناطق لكن كانت درجات حراره سانت كاترين يا دكتوره ماينس 2 وحاجات كده ارقام غريبه يا عيني وجلودنا في سانت كاترين بيتلجوا ربنا يحييهم هو ده طبيعي الكاترين إن هي درجة الحرارة صورة بتكون بالماينس يعني من أول ماينس 2 ماينس 4 ماينس 6 ده طبيعي الجبال على كاترين كلها بتكون ثلج طبعا فده بالنسبه لكاترين لانها منطقه عاليه درجه يعني ده طبيعي جدا في الشهور دي في الشتاء لازم تبقى فيها ثلج لكن نحن ال اللي, اللي مستطبعين يعني نحن بدها نتحادو في الأخرى دكتور دكتورة إيمان يعني يمكن في تغير مناخي في العالم كله وكان زي ما شادي قال في بداية الحلقة بيتوقع إن الحرارة في الأرض تزيد مش ان اتجي للعصر الجليد خلالنا اللي احنا درسناه يعني جلنا اللي درسوا ان صقب الوزون ودرجة الحرارة ترتفع في 2020 والقب الشمالي هيسيح ويغرق قارة مش عارفية وكده كل ده اتغير تماما, ده تماما ده العالم ده كله انخفاض رأيه في درجة الحرارة يعني عند المواطنين في حتة التغير المناخ. المناخي التغير المناخي اه يستفع في الحرارة اه يستفع في الحرارة بس مش معنى انه فيه ارتفاع في الحرارة انه طول الوقت الجو عندي son لا ارتفاع الحرارة ده بيقضي لتغير في الظواهر الجوية يعني مرة لايه مطر قذير جدا مرة لايه جفاف في تصحر بدأ يظهر في بعض المناطق مرة لايه عواصف أسرابية ارتفاع الحرارة مش معنى انه طول الوقت الحرارة متفع في كل الأماكن ده ارتفاع الحرارة ده ابقى متوسط لقيمة درجة الحرارة على مستوى العالم على مستوى الثاني على, مستوى الثاني. على مدار ال� تمام. فمش معناه ان طول الوقت فيه رفع لا بالعكس لا السخان الحراره وبيؤدي لتغيرات تغيرات في الظواهر الجويه اللي بتاثر علينا يعمل امطار كبيره ما كناش بنشوفها قبل كده يعمل عواصف ترابيه في شتاء ما كانتش بتحصل قبل كده في أماكن تصحر حرائق في الغابات ومش بس رأس مرشد على مستوى العالم يعني كان الأسبوع الماضي كانت فيها عصفة تلجاب تضرب للنادي فأيوه بصبوط جاب بكل شمال يعني كانت مغطاة بالثلج يعني بالسلوب دي بسبب. برضو نسيجة تغيرات مناخية مم. فمش معنا ان احنا قاة في صغبة في تغير مناخ في ارتفاع الحرارة بس ده مش معناه ان طول الوقت الحرارة بتدخن عندي بس يعني غير مناخ دكتورة امام ممكن يشهد تغيرات حاده في مصر يعني احنا اهو شفنا السنة اللي فاتت صيف شتاء وربيع مطير يعني مصر السنة اللي فاتت كانت كمية المطر شديدة جدا ما نعرفش السنة دي هتبقى الدنيا عامله ازاي هل ممكن نلاقي مثلا ظواهر غريبة اكتر من كده ممكن نلاقي ثلج مثلا يعني نلاقي حاجات غريبة <صح deleg> لا <سؤالد> <minimum> <صحة تصحة> احنا السنين اللي جاية فعلا هنبدا نشوف ظواهر اغرب من اللي حصلت يعني السنة اللي فاتت تجمع رحمت لما غرق ما أوه. كانش في شتا كان كان كان في الربيع بالضبط لما نزلت كميه الامطار الجو كان دافي يا كان دافي جدا والدنيا بتمطر حاجات عجيبه مش ساقعين <تصفيق> ده تغيرات مناخيه <تصفيق> فاحنا وارد الفترة السنين الناس بتنزل في ال هنشوف يعني هنشوف ظواهر عنف <تصفيق> وظواهر في مختلفة يعني طب يا <يعني> يعني سقب الأذون يلتائم وما يبقاش فيه وفعلا في أبحاث وفي دراسات إنه فعلا اكتدى السقب يقل قوي. ده برضه مش هيكون عايم لأنه يرجع الأرض في حالتها الأولى قبل سقب الأذون ولا خاص حصلت التغيرات مروح هو خاص ساعة السقب وما فيش يعني. لا طبعا هو دلوقتي العالم كله مهتم وبيتم عمل عقد مؤتمرات لكل الدول العالم تريبا وإحنا طبعا بنشارك فيها ان لازم كل الدول تغير ان أنشط طب لازم احنا كبشر نغير الانشطه بتاعتنا لازم نحافظ على البيئة. لازم نرجع يبقى عندنا اماكن شجر فيها شجر كتير اماكن فيها مزروعات علشان نبدا نعادل اول اكسيد الكربون اللي بقى كميته زادت جدا وثاني اكسيد الكربون لازم نعادل كل الحاجات دي لازم نرجع يعني الطبيعه ترجع زي ما لما هتبدا ترجع تدريجي هيبدا المناخ يرجع تدريجي تمام أكيد يعني مش هيفضل خلاص حصل مشكلة ف لا بالعكس إحنا لما نبدأ نحسد من الأنشاط الطاعتنا لما البيئة تبدأ ترجع العواصر بتاعتها باتزان زي ما كانت في الأول هتبدأ هيبدأ المناخ فعلا يرجع للوصف بتاعه زي ما احنا نرجع حر جاف صيفا ده في ممتر شتاء بيطال بدرات التعديل المصطلح ده له حر جاف صيفا ده في ممتر حر راطب دلوقتي جدا صيفا ومطير شتاء التعبير ده فعلا يعني هيتم دراسة ان احنا نبدأ خلال للفترة القادمة هيتعامل أرحاس وبتفعمل دراسات على طبعا لازم دراسات دي تكون لمدة على أقل 30 سنة فاتت ما ينفعش أننا نعمل دراسة على سنة أو سنتين لازم 30 سنة على الأقل عشان أبدأ أغير المصطلح ده أغدأ أغير, أغير, ده أغير يعني لو كلمنا على فصل الصيف كان قليل جدا الناس اللي عندها مثلا عربيه فيها, فيها مكيف وكانت أو كان, ده الموضوع ده لك مشين في في كان الموضوع يبقى وكنا ماشيين في الشارع ما كناش حرقانين وخرانين يعني كانت موجت بقى حر يعني مصر وانا في يعني وانا كبيرة مش صغيرة كانت يعني 37 اللي احنا بنوصل الصيف <تصفيق> يعني احنا كن بالضبط و صغيرين افتكر و كانت اخر حاجة في الصيف ما يبقى حر قوي 35 34 ده هو اغسطس وشهر 7 هو بس في حاجة برضو مفهوم غلط عند يعني المواطنين اكتر درجة حرارة بتسجل بتكون في الربيع مش في الصيف مشكلته في الرطوبة الحرارة ممكن تبقى 35 لكن الرطوبة تبقى 80% ما تنفعش بحس هي 50 مظبوط مش قادره احمل ايه والناس اللي سافرت اوروبا ممكن تعرف الموضوع ده هو اللي بيكون يعني اللي بيأثر جدا في احساسنا بالحراره في الصيف لكن اكتر درجه حراره بتتسجل اللي هي فوق ال 40 دي بتتجل في الربيع مش في الصيف. تمام. يمكن ف... الناس بس... انا يمكن كنت تلاقي تجربة في اوروبا كان درجة الحرارة 28 ومش قادر تمشي ومخنوق وحر رهيب جدا ودرجة الحرارة 28 عشان رطوبة عليها جدا اه ده سعلا ده حقيقي سعلا ده مرتفع. والعكس صحيح لو الحرارة لو ما يكون رطوبة مرتفعة ده يقدي شعلا ان يحتاج اكتر بالحرارة مسبوط يعني ان شاء الله نتمنى نقول. نقولها نتمنى الاسبوع الجاي ايه الوضع مم. يعني. اه وضع تعباء دكتور من اليوم إن شاء الله في تحسن في الأحوال الجوية هيستمر معنا اليوم وعلى مدار الأسبوع القادم هتبدأ درجات الحرارة في الاستشاع التدريجي هتبدأ ترتفع بحوالي درجتين ثلاثة على المعدل الطبيعي ااا هيكون يكون دافئ جدا أثناء النهار ومش بالزاي ما احنا شايفين مش هيبقى فيه أي مشكل إن شاء الله لكن هتبدأ شهورا ما هي تظهر بعض في الصباح الباكر وخصوصا على الطرق الزراعية. تمام. لكن ما فيش موجات لا رياح ولا. لا ان شاء الله في هدوء تام تسرع. إن شاء الله. شاء الله. شاء الله. شاء الله. إن شاء الله. إن شاء ان شاء الله. إن شاء الله. دكتور إيمان شاكر <تصفيق> وطبعا يعني بنستمتع زي ما قلنا بأجازة سعيدة إن شاء الله وجو صافي عنينا يومين ثلاثة بس إن شاء الله نكمل خلاص تقريبا الولد معظمهم خلصوا من العلاج إن شاء الله نستمتع بأجازة نص العام إن شاء الله سعيدة لكل المواطنين إن شاء الله شكرا كيف ترى إيمان؟ شكرا إلى عافية خالد شكرًا. In the sky, now with me in the وانا في انتظارك يوم الخميس الشادي الويك الويكيند النهاردة عن الطقس وتغيرات الطقس والمناخ وتأثيرها على طبعا أكيد مرضى الحسية واللي عندهم مشكلات في التنفس ويمكن دكتور إيمان شاكر قالت لنا مجموعة من النصائح ان ده طبيعي جدا ونحن <تصفيق> نسمع كلام الأرصال بقى يعني الناس <تصفيق> يقول لك لا هو جزد <تصفيق> لا هو سبيع زي شهر 8 وشهر 9 شهر 8 و7 بيبقى زروا الصيف احنا أكيد شهر يناير و فبراير أكيد يعني كان هيكون شيتها من غير ما يكون فيه شوية ساقع حتى الهدوم الشيته نلبسها يعني عشان دي ما ينفعش الكلام ده طبعا <تصفيق> معنا قصال تليفوني ألو ألو ألو أيوة كلام عليك عليكم, عليكم صحابة باركات أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طيبين وقصة البلنامز وقصة المستمعين البلنامز حضرتك طيبة مين معانا معاك إيمان الحديدي مبور صعيدي أهلا بيك يا أستاذ إيمان أهلا بيك أهلا بيك حضرك عملت اين برح في العصفة الترابية؟ والله إحنا مخرجتش من بابنا وكانت عصفة شديدة جدا وسيئة جدا إذا ما جيت النجاة مغيم مم. وكانت كلها تاركي بابي جدا يعني حفول عن بابتك لجأة مفتوحة وطوحلة <تصفيق> آه والله طب حضرتك ما عملتش أي احتياطات علشان التراب ده ما يدخلش الجول بشقة أو أي حد يتأثر به في البيت؟ والله احنا مكدين البيت لو مقظض وكانت يعني الشتا دخل الجو حتى حصه اه تراب فعلا والله بقى الشتا دخل جوه البلكونات المطر برسايت كان فيها مطر اه مم. وكان يعني جو ساقع جدا وبعدين انت حضرتك وفي لما بتيجي بتقعدوا برنامج عن الشتا يا أنا كنت مين الهوا بس هو خلينا نساع، بيجي بعدين نقوله طيب في الهوا ده طيب مش عارفين <تصفيق> أقول من من الأسبوع كان يسوني ساعتين تاني، شطة كان يعني كل الدول كلها تتمتأثر على الأسران أيوة دكتور إيمان قالت كده أن العالم كله بيتأثر وبيشهد تغيرات مراخية إن شاء الله ربنا يحمينا إن شاء الله من التغيرات دي وطبعا أكيد ما بنشوف العالم كله في تلج وفي سعى عندنا بنحمد ربنا أكيد كتير وعزة أقول لها حديثكم حاجة أن الشي تدوت علشان ربنا سبحانه وتعالى يفعل زرع الخضار والحاجات الجميلة على شنو خضار اخضر جميل وجدنا زلع اخضر عشان لا وش نشوفها برضو أكيد أكيد أكيد كل طيب يا رب شكرا شكرا. I hey. الويك اند النهاردة عن إن شاء الله نقضي ويك اند جميل في جو ممتع ومشرك وشمس أكيد ستعى إن شاء الله بيتمناها ده بس قبل ما نستمتع بالويك اند فعليا طبعا وناخد الأجازة بتاعتنا متهالية شادي ما ينفعش حلقة النهاردة تمر من غير ما يكون معنا دكتور يكلمنا عن إزاي الاحتياطات والأمان في فترات التقالبات وخصاها من دكتورة إيمان شاكر قالت لنا إن دي يعتبر بداية معنا دلوقتي دكتور عبد العزيز كمال سعد استاذ الانف و اذن و الحنجره كليه طب وعضو عضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه الانف و اذن و صباح الخير يا دكتور ام يعني الحقيقه دكتور عبد العزيز امبارح كان يوم صعب جدا ويمكن الشتا كشر على الانياب امبارح وشوفنا ظواهر غريبه كنا بنشوفها ممكن في الربيع وطبعا الدكتوره ايمان شاكر في الارصاد الجويه قالت لنا ان ممكن من المتوقع ان احنا نشوف ظواهر زي دي كتير خلال فصل الشتاء وكمان فصل الربيع عايزين نعرف من حضرتك المرضى اللي عندهم استعداد للحساسيه او اللي عندهم مشكلات في الانف وفي التنفس يعملوا ايه علشان اذا نقي اتجنبوا مثل هذه الظواهر اللي احنا مالناش يد فيها صباح الخير صباح يا دكتور اهلا بحضرتك اهلا بيكي واهلا بالساده بحضرتك نورتينا ربنا يخليكي هو طبعا تقلبات الجو والعواصف اللي بتحصل والأدربة ديت اللي بيعاني منها بشكل شكل مزعج جدا هم مرضى الحاسية وطبعا الحاسية الجهاز تنفسي كل بحاسية الأنف وحاسية الصدر معهم وكل الـ الـ الحاجات ديت بيعانوا جامد بتقلبات الجو وخصوصا لما يكون فيها أدربة مع العواصف وفي الحالة ديت المريض دي أو الشخص اللي عنده حاسية هو عارف كرير هو عنده حساسية تماما لأن الحساسية ذا ما احنا عرفتنا هي حاجة مزمنة يعني غالبا الأدوية بتبها التقليل الأعراض ما هيش علاج شافي من الحساسية مفيش علاج لحد الآن يا دكتور الحسين. لا الحساسية هي هي عبارة عن يعني رد فعل مبالغ فيه كيشوي يعني المفروض انه رد فعل طبيعي م. لكن الشخص العادي حصية بيورد الفعل عنيش شوية أو يعني رد الفعل في دي يحصل حكة في الآن في احتقان يحصل كذا لكن اللي عنده حصية بيبقى الرد الفعل بتاعه مبالغ رد الفعل آه. عنيف في شوية يعني يعني الانسان إن الطبيعي اللي كان في جو مبارح مثلا وشعر بدموع وشعر بمشكلة في ده يعتبر نفسه طبيعي ما يلاقيش هو وصيب حصية مثلا لا خالص ده عادي جدا طبعا هي في الحدود الاعراض البسيطة يعني. امم طب دكتور عبدالعزيز في ناس عندهم جين آآ آآ قابل ان هو يظهر في اي وقت في العمر لظهور الحساسيه يعني ممكن يكون عامل وراثي اه هي مش هي مش وراثه يعني من الدراسه بتقول عليها ان هي في عامل وراثي لكن هي العيلة اللي فيها حساسية بيبقى اكتر من شخص عنده اه استعداد يعني اه عرض استعداد لكن بتظهر امتى ما حدش يقدر يعرف بالظبط ممكن تظهر في سن مبكره ممكن تظهر متاخر شويه مم. ممكن تظهر لما لما تتعرض لحاجه انا كنت عندي حساسيه ليها وما كنتش اعرف يعني اتنقلت مكان ثاني سافرت بلد ثانيه عاشت في مكان مختلف في حاجه في الجو او في الاطعمه مم. انا بتح... عندي حساسيه ليها وما كنتش اعرف قبل كده لان انا ما اتعرضتش ليها <تصفيق> آه يعني ممكن يكون في ارتباط بين المركبات معينة أو أطعمة ويكون برضو حسيت صدر في ارتباط بينهم طبعا ارتباط أكيد آه. وفيه اطفال يعني انا اخويا مثلا اتذكره او صغير كان عنده مشكلة من البخليات كان يحصل له حاسية في صدره او اكل عدس او فول او اي حاجة من حاجات دي وارد جدا مع اي مو من انوع الاطارة خلصت مع السن لكن او كان بي يعني مش لازم الخاسية تظهر عالجلد ممكن تظهر في التنفس برضو مع الاكل يعني اطلعا طي الدكتور عبدالعزيز ايه؟ ممكن يصهر عالعرف هو الصدر <تصفيق> طيب دكتور عبد العزيز يمكن في ناس بتظهر لهم زي ما شادي قال كان هو صغير عنده حساسيه واما كبر خفت او تاثيرها وحدتها قلت وفي العكس ناس ما بيكونش عندهم اي اعراض وبيظهروا في الكبر ايه الفرق بين الحالتين آه بالحقيقة الحاسية اللي بتظهر في سن مبترة في الأطفال مم. مع الوقت لما بيكبروا جهاز المناعة بيبقى اكتمل نمو الأعراب بتقل كتير وممكن تمام. تختفي والناس الطفل اللي يجب عنده حاسية بمبشره انه هو كل ما يتقدم في, في العمر إن شاء الله العراب بتخف وممكن تختفي خالص وما بقاش في أثر الحاسية وده هي علاقة بالنمو واجتمال نمو الجهاز المناعه عند الشخص ده تمام والعكس اللي بقى بيظهر عنده في الكبر اللي بيقدر عنده في الكبر غالباً هت... هتلازمه بعضية ال... العمر ولازم بعرف كده من الأول عشان تعديل سلوكه و... وعاداته وكل الحاجات دي هتفرق كتير مع ال... مع العلاج وممكن يكون حالات الجو يا دكتور عبد العزيز بيتأثر يعني اللي عندهم ميل أو قابلية وما ظهرش عليهم حالات التقلبات الجوية دي ممكن تأثر عليهم وتظهر المرض بشكل كبير طبعاً هي طبعا. الشخص اللي عنده حسية وعرضها بسيطة وما كانتش عارف وبتعدي عادي كده بتظهر في تقلبات الجو والعواصف والاتربه والتغيرات الفصول وتغير درجه الحرارة من بارز السخن ومن سخن البارز كل الحاجات بتظهر الحصية واعراض الحصية طب دكتور عبدالعزيز كمال سعد أستاذ الأنف و أذن والحمجرة كل الطب الأزهر عايز عارض من حضرتك يعني المواطنين اللي سواء بقى عنده حصية أو ما عندهوش حصية وبيتعرض لمثل هذه التغيرات اللي احنا وارد جدا نشوفها ونسمعها ونتكلم عنها كتير ونتعرض لها فترة الشتاء والربيع نعمل ايه عشان احتياطات آآ آآ آمينة كده بالنسبة للأسرة زي الست تعمل ولادها حاجات تحفز المناعة تقلل من حسية هل في احتياطات معاهة ممكن نلجأ لها يا دكتور؟ نعم طبعا هو في حالة ما كان عندي تقلبات في الجو وعواصف عارفت ان هي تبقى موجودة تجنب الخروج في الوقت دوت قدر لإمكان جيدا مفيد للشخص اللي عنده حسية خصوصا لو هو عارف ان عنده حسية فلو لو قدر ما يخرجش في الوقت دوت مش هيخرج عشان كده الناس اللي عندهم حسية عميتها بقول له تابع الارصاد واعرف التقلبات عشان تقدر تعدل جدولك على حسب التقلبات ديت لو جدا الحاجة الثانية ان انا لم اخرج في لو اضطريت اني اخرج في جو عاصف او في رمال و زي كده مهم جدا ان انا احمي نفسي منها ان انا نلبس ماء ده مهم جدا للشخص اللي عنده حساسية وما فيعش ايه حاجة كلنا شوفنا ناس مبارك في الشارع على مستوى وفي مستوى الـ مستوى. الـ والناس اللي بتشتغل في الخارج وكده بره البيوت وبره المباني م. فلازم احمي نفسي منها م. طب زمان كانت في ستات البيوت بتحط مية فوطة او حاقة يعني قطعة كده تقماش فيها مية دي بتساعد يا دكتور عبدالعزيز؟ طبعا ال القطة دوماش المبلولة دي، مقرض دوماش مبلولة ومع صورة هت هتعمل زي سيلفر للحاجات اللي داخلة، الأقرابيه والأشياء، الأقرابيه والالحاجات اللي مع الأقرابيه، فهتدورش الأمف ولا الجهاز التنفسي. طب فيه في في أطرات أو في نقط ممكن الشخص يحطها تكون آمنة في الفترة دي ولا لازم استشارة الدكتور؟ بس هذا يكون في حاجة عامة كلنا ممكن نعملها قبل اللي قول الأدوية وال والنقط والداخلات. تمام. الحاجات ديت ان انا اتجنب الموضوع ده على قد ما اقدر او البس المارك الحاجه الثانيه هنا بره في الجو العاصف دوت والمطر دوت وارجع ابعد عنه لا خلاص انا بره ورجعت لازم اول ادخل اتخلص من كل الملابس انا كنت لابسها لو بده ياخد ياخد شعره موشي بطوية جدا من طول ما الأثبات يعلقها في جسمنا فهي بتعمل تهيج لغشية المخافلة على الأنف جاهزة أنا فوسي التمراض مم. فأنا أتخلص منها بالغسيل والشخص اللي عنده حسية أول ما يوصل فيه حاجة مهمة جدا في علاج الحسية الناس كتير بت بتلتح عليها مم. اللي هو غسيل الأنف أو الاستنشاق بمحلول الملح آه. محلول الملح سواء أنا أعمله كده أجيبه طبيعي من الصيدلية أو آه. أعمله عندي أو البخاخات اللي فيها محلول الملح مم. أول ما وصل تمام. هيتخلص من الحاجات اللي علقت بالانف واللي هي العملية مشغله العمليه دي طيب حاجة اهم حاجه بقى مهمه جدا شرب الميه كتير مم. يعني انا في الوقت دوت اشرب اشرب المايه بكثره يعني ازود شرب المايه مفيد جدا في الحالات في ناس في الشتاء يمكن بتنسى تشرب ميه وده ممكن جدا مم. كلنا كلنا بننسى نشرب ميه عشان ما بنعطش بنحطها قدامنا. قدامنا حاجه مهمة. <تصفيق> ما قدامنا زي ما حضرتك تقول في وصفة كده ان انت تخلي ازازه المايه في ايدك على طول فهتشرب فهت منها تفتكرها طبعا هو دايما كمان يتقال ان اسوء حاجه ان انت تشرب عشان عطشان المفروض ان يشرب مش لازم عشان يبقى عطشان. يشرب طروض نهار. بالضبط. في الدكتور عبدالعزيز يمكن يعني الحسية بتأثر على أعضاء تانية في الجسم الإنساني. يعني ممكن تأثر على الويدن. ممكن تأثر على اللوز. ممكن تأثر على الحنجرة. هل البس الحسية بتاخد شكل المناخير أو الصدر أو الرزور لكن ولا بتتعدى لأعضاء أخرى في جسم الإنساني؟ اه هو سؤال مهم جدا هو الحقيقه احنا لازم نعرف ان الحساسيه بتاعه الجهاز التنفسي كله من أول الانف لحد الصدر والرئتين والشعب الهوائيه طبعا ولازم نعرف ان الانف هي الجارد أو الحارس بتاع الجهاز التنفسي امم فلكن هو كله على بعضه وطبعا الاذن جزء, جزء مهم من الجهاز التنفسي لانها متصله بيه وخصوصا بتتاثر خصوصا في الاطفال اه فطبعا تاثير الحساسيه على بقيه الجهاز التنفسي حساسيه الأنف بالتحديد على بقيه الجهاز التنفسي مهمة جدا لأن الأنف إذا ما كانتش شغاله كويس بقيه الجهاز التنفسي مش هيبقى شغال كويس يعني ممكن يتأثر... ياثروا على بعض طبعا طبعا أوه. بيتاثر يعني الشخص اللي عنده حساسيه في الانف ممكن تتاثر من الافرازات الكتير اللي بتنزل من الأنف ممكن ودان تتأثر وممكن ودان تتأثر خصوصا في الأطفال بنخاف قوي على الودان إنها تأثر في الأطفال من الحسين لأن تكرار احتلقان الأنف والرش الكتير وكده بيأثر على تهوية بتاعة الأذن وممكن يسبب مشاكل في الودن أهمها لارتشاحها في طابلة الأذن ليه هي الماء اللون هو الأذن الوسطى برا طابلة الأذن إن لو زادت ممكن يتعمل لعملية زرع نبيب في الأذن وتبقى عملية اه طبعا مش عاكدين نوصل للحكاية اللي أناميبي التهوية والحاجات دي ان احنا نعالج الحساسية في الاول وناخد بالنا ان الهوزن ان ممكن تتأثر جدا طبعا من حساسية اللي دكتور في نقطة اخيرة للمدخنين التدخين أوه. وتأثير على الحساسية طبعا التدخين هند أنت يعني الشخص المدخن سواء تدخين إيجابي أو تدخين سلبي أنت على طول حاطة الأنف والجهاز التنفسي في عرضة لحاجة مهيجة لل للغشاء المخاط فدائما بالاستمرار الشخص اللي عنده حسيه أو حتى اللي ما عندهش أنت أنت على طول حاطة الأنف في عرضة للدخان مليان مواد كيميائية بتغير بتجهيل الغشاء المخاطي وبتعمل العرض بالاضافة إنه هو بيعمل حاجة مهمة جدا التدخين على مدى طويل ان احنا في عندنا الغشاء المخاطي على الانف والجهاز التنفسي ليه اهداف زي المكانس كده اللي بتنظف الافرازات اول باول في اتجاه معين التدخين لمده طويلة او سواء كان سلبي او ايجابي بيكسر الاهداب دي فبيخلي الافرازات ما تت الانف والجهاز التنفسي ما يتخلصش بالافرازات ومن الحاجات اللي بيه الصوره كويس فطبعا ليه تأثير مباشر و... و... وصعب جدا على على جهاز تلفزي وخصوصا الناس اللي عندهم حاسية يعني المدخنين بقى يمتنوا على التدخين وخصوصا بعد التقالبات الجوية اللي احنا بنشهدها دلوقتي ما يبقاش بقى الجو ووحش كمان وانتوا بتدخنوا اه طب <تصفيق> ميبات المدخنين ده انا بقول للشخص اللي عنده حاسية ما تعودش غريب من حد بيدخن خصوصا لو كان في مكان مقفول و طبعا ما فيش أي حرق نحنا نقول للشخص اللي مدخن ما تدخنش في المكان دوت لأن في أنا عندي حساسية.لا وفي أنا مشاكل كتير يعني في فيها نعرف أسر بتبقى عنده مشكلة رهيبة جدا من البارفنات مثلا لو الزوجة أو الزوج بيحط البارفن والشخص التاني عنده حساسية منه وبب فيه يعني يعني دائما عشان يتفهم الشخص إن التاني ده بيتاذي من من من, من ريحه ريح برفان حلو مثلا يعني المفروض آه. أو كده بتبقى صعب صعب انك تفهمه له يعني لا طبعا فمن باب اولى بقى التدخين يعني على الاقل الروائح الحلوة ريحه لطيفه لكن التدخين آه. لا <تصفيق> ده هي مش البرفانات بس كمان كل الروائح المنزل فاز البرفانات وكل العطور والاخره البخور روائح المنزل حتى مسحية التنظيف والحاجات دي واحيانا الطهي الطهي ساعات يا دكتوره لما مكنش فيه اللي هو الشفاط او الهود بتبقى فيه مشكله للمباس اللي عندهم حصية بقضو حاجة مهمة جدا ناس كتير بيتخدش بالها منها ان التحمير بالذات الابخرة اللي بتطلع من الزيت التحمير ده مضرة جدا للشخاص اللي عندهم حصية سواء أنفة وصدق مم. مم. يعني يتمنى ان شاء الله السلامة للكل ونذكر <تصفيق> دكتور عبدالعزيز كمال سعد أستاذ الأنف أذن والحنجرة كل الطب الأزهر وعضو الأكديمية الأمريكية لجراحة الأنف أذن والحنجرة نشكر حضائك يا دكتور وان شاء الله كده كل الناس بقى تتمتع بصحة و... <تصفيق> و... وعافية <إن> شاء الله ت <تصفيق> <بنذكر تصفيق> شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع السلامه معك كنا في أواخر الشتاء بلد يعني حالة الجو زي ما قلنا تغيرات مناخية كثيرة لكن في يومين ثلاثة كده وبالأيام ممكن نستمتع بيها اجازة سعيدة دكتور ايمان شاكر أدت لنا يعني الاسبوع القادم كل الجو معتدل درجات الحرارة بتبدأ في الارتفاع التدريجي ظواهر زي الرياح والأتربة هتختفي ان شاء الله فبنتمنى لكم اجازة سعيدة واستمتازة بحالة الجو بعد يومين تلاتة ممكن يكون صعبين جدا من ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح الأتربة هذه الموجات لكن خلوا بالكم الفترة اللي جاية هتشهد مع ارتفاع درجة الحرارة بيكون في شبورة مائية فكل قائد السيارات يخلوا بالهم في الصباح الباكر علشان طبعا بنتمنى السلامة للجميع نستمتع بالجو وان شاء الله نرجع بيوتنا بألك السلامة كثيرة عن البرد وسعة وكمان آه موضوعات آه عن ازاي نتجنب تقلبات الجو وتغيرات المناخية لمشاهدة مصر والعالم كله استمتعنا الحياه مهاردها بدكتور عبدالعزيز وكمان دكتورة إيمان اللي فدتنا اس معلومات كبيرة قوي عن الطقس ونحن يعني نسعد الشتاء طبعا ونفضل نقول الحاجه الجميله جدا ان فعلا جوا مصر من اجمل طبعا الـ الـ الاجواء اللي ممكن نشوفها سواء في يومين ثلاثة كده اطرابات مناخية لكن الجو عموما نهار ده فعلا احنا حتى مع برودة الجو احنا جايين مستمتعين بجو نقي وصافي جدا زي ما قلنا تقضي اجاستك وتستمتع بيها ان شاء الله <تصفيق> كنا معاكم مستمعين وفي انتظاركم على مدار الساعة كنا معاكم عمام الميكروفون بحاب الله سالم وشادي سامير <تصفيق> وبلمسات الفنية مصطفى عرفة انا في انتظارك يوم الخميس من اخراج الشمعه